اولئك اصحاب الجنه خالدين فيها خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون ووصينا الانسان بوالديه احسانا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 والذي قال لوالديه أفل لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله وإلك آمن آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين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 فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا الها بل ضلوا عنهم وذلك افقهم وما كانوا يفترون واذ صرفنا اليك نفرا من الجن يستمعون القران فلما حضروه قالوا انصتوا فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِم مُنَذِرِينَ قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنزلَ مِن بَعْدِ مُوسَى مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مصدقا لما بين يديه يهدي الى الحق والى طريق مستقيم يا قومنا اجيبوا داعي الله يا داعي الله وامنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجيركم من عذاب اليم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 أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يحيي الْمَوْتَى بَلَا إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدير وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ